بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق م ن ش و ر والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك ل واقع ما له من دافع يوم تمور السماء أمورا يوم تمور السماء أمورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم ئ ذ ل ل م ك ذ ب ي ن الذين هم في خ و ض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم م َ دعا هذه النار التي ك ا ت بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما ت ج َ و ن ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم ا ك ه ي ن َ بِمَا آ ت َ ا ه ُ م ْ ر َ ب ُّ ه ُ م و َ و ق َ ا ه ُ م ر َ ب ّ ه ُ م عذابَ ا ل ج ح ي م ك ُ ل و ا وَشْرَبُوا ه َِ ي ئ ا ب ِ م ا ك ُ ن ت ُ م ْ ت َ ع م َ ل ُ و ن م ُ ت ك ِ ئ ي ن َ ع ل ى س ُ ر ر م ص ف ُ و ف َ ة وَزَوَجَنَهُ ب ِ ح و ر ٍ ع ي ن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 وأمدّناه م بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأَسَلَ لغون فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غِلْمَانُ لَهُم كأنهم ل ْ ل ُ م َ ك ْ ن و ن و َ أ ق َ ب َ ل َ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إ ِ ن َّ ك ُ م ا ق َ ب َ ل ُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إ ِ ن َّ ك ُ م ا مِنَ ا ل ق َ ب ْ ل ُ ن َ د ْ ع ُ و ن إنه هو البر الرحيم فذكر فما أ ت َ بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل ترَبص فإنني معكم من المترَبّصين أم تأمرهم أحلام ه م بهذا أمهم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقو من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يُقِنون أم عادهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأَتِ م ُ س ْ ت َ م ِ ع ُ ه ُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أ َ م ْ ت َ س ْ أ َ ل ُ ه ُ م ْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّ َ غ ْ ر َ م ِ مُثْلُونَ أ َ م ْ ع ِ ذ َ ه ُ م ُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْيُرِيدُونَ ك َ ي د ً ا فَالَّذِينَ ك َ ف َ ر ُ و ْ هُمُ الْمَكِيدُونَ أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإي روكس فم من السماء ساقط يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعّقون يوم لا ي غ ن ي عنهم كيدهم شيئا ولاهم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا و َ س َ ب ِّ ح َ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ ا ل ل َّ ي ْ ل ِ ف َ س َ ب ّ ح ْ وَإِذْ بَارَ النُّجُومُ